وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في ذكر فضل تعلم القرآن وتعليمة وأن في هذا التعلم والتعليم الخيرية والتقدم والرفعة ونيل الأجور العظيمة والثواب الجزيل كما يستفاد كل ذلك من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالحديث دليل على فضل تعلم القرآن وتعليم القرآن تعلم القرآن بأن يتلقاه المتعلم من غيره وتعليما للقرآن بأن يعلمه غيره فيكون آخدا لهذا القرآن بطريق تعلم عن غيره ومبلغا هذا القرآن لغيره بطريق التعليم فيجمع بين الخيرين ان يتعلم هو في نفسه وان يعلم الاخرين فيكون بذلك عالما متعلما والتعلم للقرآن والتعليم المذكور او المشار اليه في هذا الحديث يتناول كما بين اهل العلم رحمهم الله تعالى يتناول تعليم الالفاظ وتعليم المعاني خلاف ما يفهمه بعض الناس من هذا الحديث من ان المراد به تعليم الفاظ القرآن من حيث اتقان التلاوة واتقان الحفظ بسور القرآن وآياته ولا شك أن هذا من التعليم لكن تعليم القرآن وتعلم القرآن يتناول نوعي التعلم تناول نوعي التعلم تعلم الألفاظ وتعلم المعاني فقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه يجمل تعلم الألفاظ بأن يحفظ ويتقن القراءة ويحسن التلاوة لكلام الله تبارك وتعالى وفي الوقت نفسه ايضا يتعلم المعاني يتعلم المعاني وحفظ الالفاظ وسيلة وحفظ الالفاظ وسيلة وفهم المعاني غاية وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا أي أن من الناس من اشتغل بالقراءة عن المقصد الذي أنزل لأجله القرآن وهو العمل بالقرآن الكريم قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألبان فأنزل ليتدبر لا لمجرد قراءة حروفي وألفاظ القرآن بل يتدبر آيات القرآن ويتأمل في معانيه ودلالاته فتعرف وتتعلم العقائد الدينية من القرآن الكريم أيضا تتعلم الأحكام والأوامر والشرائع والنواهي من القرآن الكريم إذا مر بآية فيها أمر فهمه وعرف مراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر وجاهد نفسه على العمل به وإذا مر بنهي فهمه وعرف وأدرك خطورته وجاهد نفسه على البعد عنه فالقرآن أنزل ليعمل به أنزل ليعمل به فتعلم القرآن يتناول تعلم الالفاظ حسانا في التلاوة والقراءة والتغطيل ويتناول ايضا تعلم المعاني بحيث يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا اختلفت طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم باحسان عن طريقة المتأخرين فكانت تطول مدتهم رضي الله عنهم ورحمهم في حفظ القرآن أو حفظ سور من القرآن وذلك لأن حفظ القرآن يصحب كل آية يحفظونها فهما للمعاني وإدراكا للدلالات فجمعوا بين العلم والعمل فكانوا يفهمون المعاني ويحققون ويطبقون ويمتثلون ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وكان من طريقتهم كما روى ذلك أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى وهو الراوي لهذا الحديث عن عثمان بن عفان يقول رحمه الله تعالى في بيان ما سمعه من عثمان وغيره من الصحابة في الطريقة التي كانوا عليها في حفظ القرآن قال كانوا لا يتجاوزون العشر آيات كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا معانيهن ويعملوا بهن فجمعوا بين العلم والعمل جمعوا بين العلم والعمل أما طريقة كثير من المتأخرين يحفظ الآيات يحفظ الصور ولا يقف عند المعاني ولا يقف عند المعاني ولا يقف عند الدلالات ولهذا وجد تناقض في الناحية العملية بين حياته العملية وبين ما يحفظ من كلام الله وجد تناقض بين حياته العملية وبين ما يحفظه من كلام الله فيقع في أعمال منكرات وفي مخالفات وفي ترك اللواجبات مع أن في صدره القرآن أو جزء كبير من القرآن الكريم وتجد يخالف القرآن ولا يتمر بأوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي القرآن يحفظ مثلا قول الله تبارك وتعالى وَقَضَى ربك أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أو كلاهما فلا تقل لهما أث ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يحفظها بإثقان لكنه عاق لوالديه وسيء المعاملة مع والديه ولا يتردد في أن يقول لوالديه أث مرات كثيرة وهو عند. الشيخ الذي يقرئه يأخذ الدرجة الكاملة في الآية اتقانا لتلاوتها ومخارجها وتجويدها وترطيلها يأخذ الدرجة كاملة لكن في الواقع ليس هو من أهل هذه الآية وإذا كانت هذه طريقته مع كتاب الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه هي طريقته مع كتاب الله تبارك وتعالى فهو في, ال... في الواقع لا يكون بذلك من اهل القرآن لان اهل القرآن هم اهله علما بمعانيه وعملا بما يقتضيه وهذا هو الذي بينه اهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث العظيم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث يقول فإن أصحاب رسول الله ولنتأمل أيها الإخوة الكرام كلامه فإنه عظيم ومتين ومهم ونحتاج فعلا إلى فهمه يقول رحمه الله فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا تلقوا عنه لفظه ومعناه جميعا أي حفظوا الألفاظ وفهموا المعاني تلقوا عنه لفظه ومعناه جميعا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما رواه البخاري في صحيحه وكان يقرئ القرآن اربعين سنة ابو عدرحمن السلمي كان يقرئ القرآن اربعين سنة ولما سئل في ذلك رحمه الله قال, قال هذا الحديث هو الذي اجلسني هذا المجلس خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال ابو الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن سعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا دخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعليم معانيه هو المقصود بل تعليم معانيه هو المقصود مثل ما نقلت قبل قليل عن الحسن أنه قال أنزل القرآن ليعمل به قال بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعلم حروفه تنبى لهذا يقول بل تعلم معانيه أي تعلم معاني القرآن هو المقصود الأول بتعلم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإيمان وذلك هو الذي يزيد الإيمان يعني أن تفهم معاني القرآن وتتدبر في دلالات فيؤثر فيك القرآن فتزداد إيمانا بخلاف من يقرأه دون أن يتدبر أو يتأمل في المعاني والدلالات قال وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جندب bin عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان أي أن الناس عكسوا الطريقة التي كان عليها أصحاب النبي رضي الله عنهم في تعلم القرآن وفي المعنى ذاته يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة في شرح, شرح لهذا الحديث حديث عثمان بن عفان قال وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه تعلم القرآن وتعليمه ينقسم إلى قسمين تعلم حروف وتعلم معاني أشرف هذين القسمين هو تعلم المعاني قال فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل أي بينهما من الفرق كما بين الغايات والوسائل من فرق شاهد القول أن هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حديث عظيم في بيان فضل تعلم القرآن فشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لمن تعلم القرآن قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا الفضل وهذه الخيرية شاملة لنوع التعليم تعلم الألفاظ وتعلم المعاني نعم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 تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي هو مخرج في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن حثون على قراءة القرآن والعناية بتلاوة القرآن ومداومة التلاوة والقراءة للقرآن الكريم والإكثار منها قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن حثوا على العناية بالقرآن قراءة واكثارا من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى اقرأوا القرآن أي جميعهم وسيأتي تخصيص لبعض سوره قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم قيام شفيعا لأصحابه أي شافعا يأتي شافعا لأصحابه يشفع لصاحبه في النجاة من عذاب الله وبالفوز بجنته وبرفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى قد جاء في المسند وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صيام يشفع له وأيضا قراءته للقرآن تشفع له يوم القيامة فالقرآن شفيع لأصحابه القرآن شفيع لأصحابه وسيأتي معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أنه القرآن يلقى صاحبه ويكون كالرجل الشاحب ويقول هل تعرفوني والحديث بهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى فإذا عناية العبد بالقرآن تلاوة وتجبرا واكثارا من تلاوة القرآن واعتمارا بأوامر القرآن وانتهاءا عن, عن نواهي القرآن الذي هو مقصود التلاوة والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى يثمر هذا الفضل العظيم وهو أن القرآن يكون شفيعا لصاحبه وهنا ينبغي أن يعلم أن المراد بقوله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم قيام شفيعا لصاحبه لا يكون صاحبا للقرآن بمجرد التلاوة دون عمل بالقرآن دون عمل بالقرآن بل لا يكون من يكون صاحبا للقرآن إلا بالعمل به أما بمجرد التلاوه والحفظ لألفاظ القرآن يكون قد أكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليه أكثر من حجج الله تبارك وتعالى عليه ولهذا سيأتي معنا في الحديث الآتي عند المصنف قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم قيامه وأهله الذين كانوا يعملون به وأهله الذين كانوا يعملون به أما الذي يقرأه ولا يعمل به فالقرآن حجة عليه لا له ولا يكون شفيعا له إذا كان يحفظه ولا يعمل به إذا كان يحفظ القرآن ولا يعمل بالقرآن القرآن حجة عليه لا له والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا المعنى في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما القرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك إذا كان يعمل به فهو حجة له وإذا كان لا يعمل به ولا يأتمر بأوامره ولا ينتهي عن نواهي صار القرآن حجة عليه صار القرآن بذلك حجة عليه فإذا قوله يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لا يكون من أصحاب القرآن إلا بالعمل بالقرآن كما يوضح هذا المعنى الرواية الأخرى الآتية عند المصنف وهي أيضا في صحيح مسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام مخصصا بعد تعمين اقرأوا الزهراوين والزهراوان البقرة وآل عمران هما من القرآن ويشملهما قول اقرأوا القرآن لكن هذا تخصيص بعد تعمين تفضيلا لهذا المخصص تفضيلا لهذا المخصص وبيانا لعظيم فضله وعظيم ما يترتب على قراءته قال اقرأوا الزهراوين الزهراوين مثنى زهرا فالبقرة زهرا وآل عمران زهرا وثثنيتهما يقال الزهراوين أو الزهراوان والزهرا تأنيث أزهر الزهراء تأنيث أزهر وهو شديد الإضاءة والإنارة شديد الإضاءة والإنارة فالزهروان أي السورتان المنيرتان المضيئتان هذا معنى الزهر الزهروان يعني من الإضاءة والإنارة وصفهما عليه الصلاة والسلام بهذه الوصفين الزهروين لعظيم ما ما في هاتين السورتين من النور وما يترتب عليهما من النور وما يحصلهما أيضا من يعتني بهما قراءة وتدبرا وعملا من نور وضياء قال اقرأوا الزهروين وتحت معنى الزهروين ذكر اهل العلم امورا عديدة ويتناولها ذلك مثل ان تكون نورا لصاحبها فيها زهراء لانها تنير لصاحبها طريقة وتضيء له طريقة وتضيء له قلبه تكون نورا لقلبه وهي زهراء لان فيها هدايات ودلالات لكل خير وفضيلة ورفعة وبعد عن اثم وحرام وايضا هي زهراء, زهراء لما تضمنته من عقائد الدين واصول الايمان وحقائق الشريعة قال اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة أي السورة تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ثرقان من طير صواث تحاجان عن أصحابهما ضرب عليه الصلاة والسلام للسورة ثلاث أمثلة ثلاث أمثلة. توضح المكانة والشأن العظيم الذي تأتي عليها هاتين السورة تحاجان عن أصحابهما قال في المثل الأول كأنهما غمامتان والغمام معروفة السحابة فتأتي البقرة وآل عمران يوم قيامة كأنهما سحابتان كأنهما سحابتان أي تغلان صاحبهما في يوم الحرور ويوم الشدة تضلل تضلاني صاحبهما كانهما غيايه وكانهما غمامه المثل الثاني قال وكاو كانهما غيايه والغيايه ما يضل الإنسان من فوقه من فوق راسه ما يضله من فوق راسه يقله غيايه فتاتي البقره وعمران كانهما غيايه فالمثل الثالث قال او كانهما ثرقا كأنهما ثرقان والفرق القطيع القطيع ثرقان أي قطيعان من طير كأنهما ثرقان من طير صواف صواف أي صافة أجنحتها ومتقارب بعضها إلى بعض فتكون باجتماعها وصفها لأجنحتها تكون لصاحبها ظلة فتكون مثل الغمامة ومثل الغياية طير صواف وبعض اهل العلم المح الى معنى قال ان سورة البقرة ايات كان يحفظها هذا الذي تكون له يوم قيامة كأنهما ثرقان من طير صواف فهي آيات. ايات حفظها ايات حفظها فهذه الايات التي حفظها تأتي يوم القيامة كأنها طير كأنها طير صواف ايصافة اجنحتها متقاربة بعضها الى بعض تظل صاحبها تظل صاحبها هذا خبر صادق هذا خبر صادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقع يوم قيامة ونبينا صادق مصدوق فلينظر العبد وليتأمل الفرق بين من يكرمه الله بالعناية بين هاتين السورة حفظا وفهما وتأملا وعملا كيف أنه يأتي يوم القيامة وتأتي السورة وتظلانه كأنهما ثرقان من طير صواف أو كأنهما غمامتان أو كأنهما غيائتان والآخر الذي لم يحفظ يحصل ما حصله ذاك والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بهذا الخبر أخبرنا حظا وحثا على العناية بهاتين السورتين ولهذا صدر ذلك بالامر بقوله اقرأوا الزهراوين اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم قيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما تحاجان عن صاحبهما هذه الشفاعة مثل ما تقدم معنا تحجاني عن صاحبهما إنه كان يقرأ إنه كان يعمل إنه كان كذا إنه, إنه كان كذا تحجاني عن صاحبهما طلبا لنجاته وطلبا لرفعة درجاته عند الله تبارك وتعالى ثم قال اقرأوا سورة البقرة وهذا تحسيص من بعد تحسيص عمم أولا ثم خصص البقرة وال عمران بالذكر ثم خصص البقرة وحدها بالذكر فقال قال اقرأوا سورة وهذا يدلج على مزيد فضل لسورة البقرة ذكرها مع وال عمران� rose as بالذكر فهذا يدلنا على مزيد فضل لسورة البقرة قال اقرأوا سورة البقرة و في كراءة سورة البقرة ثلاث فوائد ثلاث فوائد عظيمة جدا الفائدة الاولى قال فان اخذها بركه فان اخذها بركه وقال بركه ولم يحدد وهذا يفيد ايضا العموم بركه في دنيا وبركه في اخرى بركه في حياته بركه في وقته قل ما شئت فان اخذها بركه فان اخذها بركه والبركه هي الزياده والنمو الزياده والنمو بمعنى أن من يأخذ البركة من يأخذ البقرة لا يزال أمره في نماء وفي خير وفي بركة وفي رفع وفي فضل لا يزال في نماء هذا معنى البركة قال فإن أخذها بركة ثم ذكر ما يضاد ذلك قال وتركها حسرة وتركها حسرة ومعنى حسرة أي ندامة. وتركها حسرة إذا ترك الإنسان البقرة أهملها لم يبالي بها لا بتراءتها ولا بفهمها ولا, ولا العمل بها يكون هذا الترك والهجر لهذه السورة حسرة عليه لأنه ضيع وفرق ما فيه فلاحه وسعادته في دنياه وأخرى قال وتركها حسرة قال ولا تستطيعها البطلة ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة قال ولا تستطيعها البطلة والبطله هم السحرة بمعنى ان الساحر لا سبيل له على من كان من اهل سورة البقرة لا سبيل له ولا طريق له وفي حديث اخر قال ان الشياطين لا تدخل بيتا تقرى فيه سورة البقرة فالبطلة اي السحرة لا سبيل لهم ولا طريق لمن كان يحفظ البقرة ويقرأ البقرة ويتدبر سورة البقرة ويعمل بها من كان كذلك فالبطلة لا طريق لهم عليه وهي سبيل لهم عليه لانه يحفظ بعناية بهذه السورة من من هؤلاء وفي سورة البقرة آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي أعظم ما يكون في إبطال السحر ونقضه أعظم ما يكون في إبطال السحر ونقضه فقول ولا تستطيعها البطلة أي لا تستطيع السحرة أن تصل إلى من يحفظ سورة البقرة بأي ضرر أو بأي آذان وهذا المعنى هو الأظهر في المراد بقوله ولا تستطيعها البطلة وهو المنقول عن معاوية أحد الرواد لهذا الحديث أو أحد رجال إسناد هذا الحديث قال بلغنا أن البطلة لا تستطيع أن تنال من حفظ هذه السورة بأي ضرر أو كلاما هذا معناه والبطلة السحرة نعم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 او ظلتان سوداوان بينهما شرق او كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ثم اورد رحمه الله تعالى حديث النواس ابن سمعان وفي صحيح مسلم وهو بمعنى الحديث المتقدم قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم قيامه واهله الذين كانوا يعملون به و هذا القيت هي هتكون ذلك الذين جمعا يعملون به وبمعنى انّ الذي لا يعمل بالقرآن yerde لا يكون من اهل القرآن لا يكون من اهل القرآن بمجرد حفظ حروفه مع ضاعة حدوده بل لا يكون من اهله الَّا الْعَمَل對啊 بالقرآن وأن يرى فيه القرآن عبادة وخلقا وديانة وتجنبا للحرام وما يسفط الله سبحانه وتعالى الامام الحسن البصري وهو من علماء التابعين تحدث عن بعض القرى في زمانه يقول يقول احدهم يقول احدهم قرأت القرآن كله ولم اسفط منه حرفا فرأت القرآن كله. يعني حفظته وادقنته ولم اسقط منه حرفا. قال الحسن وقد اسقطه والله كله. لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. قال وقد اسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. ثم قال رحمه الله اذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الوراء فهذا الحديث وقول الذين كانوا يعملون به يوضح الأحاديث الواردة في هذا الباب وأنه ليس المراد فقط حفظ الحروف مع إضاعة الحدود بل لا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أهل الله وخاصته إلا بيجرد إلا بالعمل بالقرآن الكريم وأضرب لكم على ذلك مثلا جليلا مثلا جليلا للغاية ما أعظم ما في القرآن وما أعظم ما أنزل لأجلها القرآن أليس توحيد الله وإخلاص الدين لهم تبارك وتعالى هذا أعظم شيء أنزل القرآن لأجله أنزل للتوحيد ولإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أرأيتم لو أن رجلا في هذه الحياة الدنيا لم يحفظ إلا سورة الفاتحة ولم يحفظ شيئا من القرآن لكنه موحد مخلص لله لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا وآخر حفظ القرآن كله بإتقان لكنه يشرك بالله عنده ضلال في باب العبودية يشرك بالله يتعلق بالمقبورين أو بغيرهم من الناجي يوم القيامة من الناجي من هذين الذي يحفظ القرآن كله والذي يحفظ صورة الفاتحة هذا يوضح لنا ان مقصود القرآن هو الغاية التي ينبغي ان تتوافر عليها الهمم من حيث فهم القرآن والعمل به فهم التوحيد الذي انزل القرآن لاجله فهم فرائض الاسلام واجبات الدين فهم المحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها فتتوافر الهمم لذلك ليكون العبد من أهل القرآن كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وأهله أي يؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران يعني تأتي سورة البقرة وآل عمران متقدمة على القرآن سابقة وهذا دليل على شرف وفضل هاتين السورة العظيمتين الزهراوين وضرب لهما أي لهاتين السورتين ثلاثة, ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد يقول النواس رضي الله عنه ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان, سوداوان أي تظلان صاحبهما قال سوداوان بينهما شرق سوداوان ظلتان سوداوان بينهما شرق لو كانت ظلتان سودوان فقط ما الذي يحدث تظلم عليه لكن قال بينهما شرق يعني بين الظلتان شرق أي بينهما ضياء, بينهما ضياء بينهما ضياء بينهما نور فتظلانه وأيضا لا تحجبان عنه الضياء والنور فيكون في ظلهما وأيضا في الوقت نفسه في مكان مضيء ليس في مكان مظلم قال ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء ونور بين الظلتان السوداوان قال أو كأنهما حزقان أو كأنهما حزقان الحزق الجماعة حزقان أي جماعتان من الطير كأنهما حزقان من طير صواف بمعنى ما تقدم كأنهما ثرقان من طير صواف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 رواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعاشر أمثالها هذا حديث عظيم جدا في فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعاشر أمثالها قال لا أقول ألف لام ميم حرف لا أقول ألف لام ميم حرف بل ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فاذا قرأ الف لام هذه 30 ليست 10 30 حسنه حسنات لان الف حرف ولام حرف, حرف. ح م 20 ح الحاء حرف والميم حرف. لا اقول ألف لا ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا الحديث فيه فضل تلاوة القرآن وأنه كل ما أكثر من القراءة للقرآن الكريم كان له بكل حرف عشر حسنات فكمية هذه الأجور التي يحصلها من يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بتلاوة القرآن الكريم نعم وله وصحها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل قراءة القرآن وفضل قارئ القرآن حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق اقرأ وارتق أي ارتفع الارتقاه والارتفاع والعلوم تقرا ورتل كما في الدنيا كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك اي في الجنه عند اخر ايه تقرا بها عند اخر ايه تقرا بها بمعنى انه كلما زادت قراءته زادت درجاته في جنات النعيم فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها ثم اورد الحديث بنحو من حديث أبي السعيد وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة ويقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه يعني لا يزال يرتقي في درج الجنة بقدر ما معه من آيات القرآن الكريم نعم ولأحمد أيضا عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا سورة البقرة فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة في آل عمران وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا ف... لعل لعلها الله يحتضكم لا يقوم لا يقوم لهم لا لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بريدة مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا سورة البقرة فذكر مثل ما تقدم في الصحيح ذكر مثل ما تقدم في الصحيح اي ما تقدم في حديث ابي امامة وحديث النواس ابن سمعان رضي الله عنهما من فضل لها ذكر نحو ما تقدم في الصحيح فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة في وآل عمران أي أنهما تأتيان كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طيل صواف ثم قال وفيه في هذا الحديث قال وإن القرآن وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب يلقى القرآن صاحبة وتكون هيئته يعني هيئة القرآن والمراد بالقرآن قراءة القارئ وتلاوة القارئ التي يعمله, التي يعمله تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى فتفر أو بتعب أو بنحو ذلك يقر رجل شاحب يعني تغيرت بشرته إما بسبب السفر أو الجهد أو مرض أو نحو ذلك فيأتي كالرجل الشاحب كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني يقول هل تعرفني فيقول ما أعرفك هذا الحديث او هذا الحوار بين صاحب القرآن والقرآن عندما ينشق قبره يعني وقت النشور والبعث والقيام من قبره, من قبره يلقاه ويقول هل تعرفني يقول ما أعرفك فيقول له مرة ثانية هل تعرفني فيقول ما اعرفك فيقول انا صاحبك القرآن انا صاحبك القرآن وتأمل قوله انا صاحبك القرآن وما تعنيه هذه المصاحبة وتدل عليه وانه ليس المراد مجرد قراءة حروف القرآن او حفظ حروف القرآن وايضا یوضح هذا قوله انا صاحبك القرآن الذي الذي أضمأت أضمأتك في الهواجر أضمأتك في الهواجر يعني صيام كان من أهل الصيام والعناية بالصيام أضمأتك في الهواجر والهواجر منتصف النهار في اشتداد الحر اشتداد الشمس ويكون صائما متقربا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا أجره وثوابه أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وأسهرت ليلك أي بالتهجد وقيام الليل وتلاوة القرآن في الليل ولا سيم الثلث الأخير من الليل الثلث الأخير من الليل قال وأسهرت ليلك فهذا يوضح لنا من هو صاحب القرآن يوضح لنا من هو صاحب ومن هو الذي يكون من أهل الله كما سيأتي معنى في الحديث الأخير في هذه الترجمة أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هذا لا يكون بمجرد حفظ السور مع عدم الفهم وعدم العمل بل أهل القرآن الذين لهم هذه الرتب ولهم هذه الدرجات ولهم هذه الفضائل مثل ما جاء موضحا هنا قال أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وأسهرت ليلك. وبعض العلماء قالوا أنه يأتي على سورة الرجل الشاحب الشاحب. لأن هذا الذي وصاحب القرآن كانت هذه حاله في دأبه وعبادته وقيامة للليل وخوف من الله وشفقة من عذاب الله تبارك وتعالى وإقباله على طاعة الله عز وجل قال وإن كل تاجر وإن كل تاجر من وراء تجارته وهذا واضح كل تاجر من وراء تجارته الآن التاجر الذي له صفقات في الأسواق هو من وراء تجارته يطمع بأرباح هذه التجارة فكل تاجر من وراء تجارته أي يتحرى ويؤمل في الأرباح وما يجنيه من تجارته من ربح فكل تاجر من وراء تجارته كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم وإنك اليوم من وراء كل تجارة وإنك اليوم من وراء كل تجارة كل تجارة ما, ما قدر وصفها حسنها كثرة أرباحها عوائدها وفوائدها فإن تجارتك اليوم من وراء كل تجارة أي أن كل تجارة تقدر وتوصف لا تعني شيء أمام تجارتك يا من كنت من أهلي القرآن قال وإن وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ملك وخلد ملك وخلد يعني يعطى الملك العظيم فيه, فيه من أنواع الخيرات وصنوف المنان وصنوف النعم والمنازل والحور وكلها تدخل تحت قوله الملك بيمينه والخلد في يساره ملك الخلد نعيم هو أتم النعيم وأكمله وأعظمه وأسنه وأيضا يعطى معه الخلد يقال له خلود في هذا النعيم ولا موت أبد الأباد يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار له هذه له يكرم بها يوضع على رأسه تاج الوقار هو ما يوضع على الرأس ما يوضع على الرأس من حلية وزينه وجمال فيوضع على رأسه تاج الوقار هيوضع على رأسه التياج التي هو حلية وزينة يوضع على عند رأسه ويوجضع على رأسه تاج الوقار قال ويقسى والداه حلتين ويقسى والداه حلتين لا يقوم لهما لا يقوم لهما اهل الدنيا يعني ما يمكن ان يقدر بأثمان الدنيا او تقويم الدنيا او تقديرات الدنيا ما يمكن مهما قدر المقدر ووصف الواصف في ما في هذه الدنيا لا يقوم لهما أهل الدنيا لا يمكن تقويمهما بمقاييس الدنيا مهما علت وارتفعت حلتان يكساهما والده فيقولان أبواه يقولان عندما يكسى هاتين الحلتين والحلة الحلة لا تطلق إلا على الجديد يقال الحلة لما يحل من, من جدته فحلتان أي أيضا لا تطرق الحله إلا على ما كان منطبعتين مثل إزار وردان ولا تطرق إلا على الجديد فيكسى والده حلتين فيقولان بما كسين هذا بما كسين هذه بما كسين هذه يسألان عن سبب ذلك وهذا فيه أن ثواب الجنة مبني على ماذا أعمال الدنيا ولهذا قال بما كسين هذه بما كسين هذه يعني ما الذي كان في الدنيا فكسين به هذه هذه الحلة بما كسين هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن بأخذ ولدكما القرآن وهذا فيه فضيلة من يعتني بولده في حفظ القرآن ويتابع ولده ويستحث ولده ويربي ولده على القرآن ليس على القرآن فقط على حروفه بل على آداب القرآن على آداب القرآن وأخلاق القرآن وفضائل القرآن والتأدب بآداب القرآن هذا هو المعاد ليس فقط أن يحشر في صدره إنزاما وضغطا حروف القرآن وألفاظه دون فهم ودون عمل فيكون هو في واد ومعاني القرآن وحقائق القرآن في واد آخر قال بما هذا قال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ وصعد اقرأ وصعد في درج الجنة وغرى فيها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترثينا يعني سواء كانت قراءة حدر الهذ هي الحدر قراءة سريعة مع الحفظ على تحتيق التلاوة في المخارج ونحو ذلك او ترتيلا أي ترسلا وعدم إسراع في القراءة هدا كان أو ترتيلا يعني اقرأ ووصعد فلا يزال في صعود ما دام يقرأ هدا كان او ترتيلا يعني حسب قراءة التي كان يقرأ بها سواء كانت هدا او كانت القراءة ترتيلا فهذا الحديث حديث عظيم جدا وجمع جملة كبيرة من فضائل القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه أحمد والنسائي ثم ختم الإمام شيخ الإسلام محمد بن عدوهاب رحمه الله تعالى هذا هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم في فضل تعلم القرآن وتعليمه وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن بما يكون الإنسان من أهل, من أهل القرآن قال أهل القرآن فهذه الإضافة إضافة هؤلاء إلى القرآن بالأمور الثلاثة بالحفظ له والفهم معاني والعمل به والعمل به بهذا يقول العبد من أهل القرآن قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وهذه كرامة عظمى ومنه كبرى وشرف لا يدانيه شرف يفوز به من كان من أهل القرآن أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم ورفعا لأقدارهم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهم وإذا كان وإذا كانوا أهل الله وخاصته فما هي رتبهم وما هي درجاتهم وما هي منازلهم وما هي أجورهم وما هو ثوابهم وقد أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده أزمة الأمور نسألك أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن يا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن اللهم تعلم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وتفريطنا وتعلم يا ربنا كثرة الشواغل التي انفتحت علينا في هذه الحياة فاجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته الذين هم أهلك وخاصته اللهم إنا نتوسل إليك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك بجميع اسمائك وصفاتك وبأنك أنت الله الفتاح العليم القوي المتيل أن تجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا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 اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عيد اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجل أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا, ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم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 وتوب على التائبين اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتوب على التائبين اللهم اغفر ذنوب المدنبين وتوب التائبين اللهم وفرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليكه ويا حي ويا قيوم نسألك بأنك أنت الله القوي المتين أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم اجعل لهم من لدنك نصرا وتأييدا وحفظا يا حي يا قيوم اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا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 وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم أمهمكم الله الصواب وحفقكم للحق فعلى الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين